فقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها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 فبدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفَلَ قَالُوا قَدْ مَسَّ أَبَا النَّظْرَ السَّرَّ فَأَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ